رحمه الله تعالى يقول المؤلف ورحمه الله في عنوان آخر المعتقد الصحيح في الإيمان المعتقد الصحيح في الإيمان هذا الباب وهذا العنوان عقده المؤلف ورحمه الله ليبين فيه المسائل والمباحث المتعلقة بباب الإيمان بباب الإيمان يقول رحمه الله ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقاد بالقلب بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح قال الإمام الشافعي رحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أبركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية ونية أي اعتقاد قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر قال رواه اللالكائي في السنة رواه اللالكائي في السنة في هذا الكلام الذي سمعنا ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة إذا عرفوا الإيمان قالوا هو قول باللسان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وبالجنان وعمل بالجوارح والأركان إذا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ولهذا كما قال بعض علمائنا المعاصرين وهو الشيخ حماد الأنصار رحمه الله كان يقول الإيمان خمس نونات الإيمان يعني يتكون ويتألف من خمس نونات ويعني بالنونات الخمس أن يعني العبارات التي يعرف بها الإيمان عند أهل السنة والجماعة كلها تنتهي بالنون كلها تنتهي بالنون فالإيمان اعتقاد بالجنان وهو القلب وقول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن فالإيمان خمس نونات. إذن هكذا يعني يعرف أهل السنة والجماعة الإيمان. وقد خالف يعني أو خالفت معظم الفرق الأخرى أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. يعني معظم الجماعات والطوائف والفرق خالفت أهل السنة والجماعة بتعريف الإيمان فمنهم مثلا من يقول الإيمان هو اعتقاد بالقلب اعتقاد بالقلب وقول باللسان اعتقاد بالقلب وقول باللسان والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان كما هو مذهب المرجع كما هو مذهب المرجع يقولون ال الإيمان هو اعتقاد وقول فقط وأما الأعمال فليست من الإيمان ومنهم من يقول بأن ال ال الإيمان هو مجرد اعتقاد فقط هو مجرد اعتقاد فقط الإيمان هو الاعتقاد ولا يدخل فيه لا القول ولا العمل كما هو مذهب المتوردية ومنهم من يقول بل الـ الـ الـ الإيمان يعني قول فقط أو قول وعمل فقط ولا يدخل في ذلك الاعتقاد لا يدخلون الاعتقاد في الإيمان وهو قول الكرامية ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد معرفة الله تبارك وتعالى فمن عرف الله فهو مؤمن فمن عرف الله فهو مؤمن فالإيمان عندهم مجرد معرفة العبد لربه جل وعلا فمن عرف الله فهو مؤمن وهذا هو قول الجهمية إذن تلاحظون أن هذه الطوائف هذه الطوائف كلها تخالف أهل السنة والجماعة في تعريفها للإيمان وأما أهل السنة والجماعة فيقولون كما سبق الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بماذا بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية طبعا أدلة أدلة معتقد أهل السنة سيذكرها المؤلف رحمه الله إذا يقول المؤلف ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح قال الإمام الشافعي ورحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يعني من الأئمة والعلماء الذين أدركهم الشافعي رحمه الله يقولون الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالأخر فالإيمان لا يكفي فيه أحد الثلاثة دون بقية ماذا الأركان فالإيمان مؤلف من هذه الأركان الثلاث ولا يجزي أحدها عن البقية قال المؤلف بعد ذلك ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية إذن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات فالعبد كلما أطاع الله تبارك وتعالى كلما ازداد إيمانه وقوي إيمانه إذن يزيد بالطاعة قال وينقص بالمعصية فبقدر وقوع العبد في المعصية ينقص ماذا إيمانه إذا فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بماذا بالمعاصي وهذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة كما قلنا خلافا أيضا لبعض الطوائف والفرق الذين يعتقدون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو يعني شيء واحد ثابت لا يزيد ولا ينقص طيب الآن سيذكر المؤلف ورحمه الله الأدلة الدالة على أن الإمام يزيد بالطاعة وينقص بماذا بالمعاصي. قال المؤلف قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوه فزادهم إيمانا وهذا هو الشاهد من الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم وكان هذا طبعا في غزوة أحد كان هذا يعني في رسوة أحد يعني لما يعني انتهت المعركة التي دارت بين الكفار والمسلمين فيعني ويعني انفصل الفريقان يعني أشيع شائعة بأن يعني المشركين يريدون يعني غزو المدينة فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوه قال تعالى فزادهم إيمانا وقال وحسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا إذا فشهد من هذه الآية في قوله تعالى فزادهم إيمان فهذا نص صريح في هذه الآية على أن الإيمان يقبل ماذا الزيادة على أن الإيمان يقبل الزيادة وأنه يزيد وقال, أي وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذه الآية من صورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان إذا تليت عليهم الآيات القرآنية فإنها تزيدهم ماذا إيمانا إذن فهذه الآية أيضا نص في زيادة الإيمان وأن الإيمان يزيد في قلب العبد بسماعه للآيات القرآنية قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة هذه في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأخبر الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الآية بأنه كلما أنزل صورة على المؤمنين فإنهم إذا سمعوا تلك الصورة فإنها تزيدهم ماذا؟ يعني إيمانا في قلوبهم واستبشارا في نفوسهم وصدورهم إذا فهذه الآية أيضا تدل دلالة واضح على أن الإيمان يزيد يزيد بسماع القرآن وسمع الصور القرآنية وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب أحزاب الكفر الذين تملأوا على غزو المدينة وذلك في غزوه الأحزاب قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وشاهد في قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا إذا فأخبر الله تبارك وتعالى بأن المؤمنين لما رأوا الكفار محاصرين للمدينة فإن ذلك لم يزدهم إلا إيمانا فهذا نص أيضا في زيادة الإيمان وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانه وشاهد في قوله ليزداد إيمانا مع إيمانه فهي نص أيضا في زيادة الإيمان وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى وهذه الآية يعني شكلها معاد وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا هل هي موجودة عندكم؟ طبعا هذه يعني مكرر يعني سبق يعني ذكروها إذا فهذه الآيات هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله طبعا أنا أقول هذا لأنه يعني مرة في بعض الدروس مرت علينا يعني آية شبيها بآية أخرى فقلت يعني الآية تكررت وهي لم تتكرر يعني في بعض المناسبات مرت معنا يعني آيتان متشابهتان فقلت الآية مكررة كأنه خطى مطبعي ولكن الآية لم تكن مكررة بل هي يعني شبيهة بآية سبقت وأما هذه الآية ففعلا هي مكررة من الآية السابق المهم هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن الإيمان يزيد على أن الإيمان يزيد طيب بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله لذكر أدلة ماذا؟ نقصان الإيمان فالإيمان كما أنه قابل للزيادة فإنه أيضا قابل للنقصان ولكن قبل أن ننتقل إلى الأدلة التي أوردها المؤلف ورحمه الله أقول هذه الآيات التي أوردها المؤلف ورحمه الله وهي دالة على زيادة الإيمان فنفس الآيات يمكن أن يستدل بها على نقصان الإيمان أيضا كيف ذلك يا جماعة ها؟ نقول هذه الآيات الدالة على زيادة الإيمان هي نفسها تدل على أن الإيمان قد ينقص ها؟ كيف ذلك لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان ما يقبل الزيادة فإنه يعني ما كان قابلا للزيادة فبطبيعة الحال أنه يقبل ماذا النقصان ولهذا يعني جاء أن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أتملت لكم دينكم اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني جاء يعني أن عمر رضي الله عنه لما يعني نزلت هذه الآية بكى بكى رضي الله عنه وأرضا فلما يعني سئل عن سبب بكائه يعني أخبر رضي الله عنه وأنا أروي طبعا بالمعنى بأن الله تبارك وتعالى لما أخبر بكمال هذا الدين وتمامه فمعنى ذلك أن شيء إذا يعني كمل وتم فإنه يصير إلى ماذا إلى النقصان يصير إلى ماذا إلى النقصان فالشاهد أن يعني هذه الآيات الدالة على زيادة الإيمان فإنها تدل أيضا على نقصان الإيمان لأن ما كان قابلا للزيادة فمعنى ذلك أنه أيضا قابل للنقصان وهذا يعني ما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه في كتابه فتح الباري وهو يشرح بابا من أبواب صحيح البخاري والتي عقدها البخاري رحمه الله لبيان أن الإيمان يزيد وينقص طيب قال المؤلف بعد ذلك وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وعظ النساء وقال لهن يعني في موعظته وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم للب أي لعقل الرجل الحازم والحازم هو الجاد من إحدى كنا والشاهد طبعا الشاهد في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من ناقصات عقل ودين والإيمان طبعا من الدين الإيمان من الدين صح ولا لا ولهذا سبق في حديث جبريل أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذن فكلمة الدين يدخل فيها بلا شك الإيمان فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على نقص ماذا الدين عند النساء على نقص الدين عند النساء وإذا نقص الدين لزم من ذلك نقص ماذا؟ الإيمان وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى نقصان الدين عند المرأة ولهذا لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب نقصان عقل المرأة قال عليه الصلاة والسلام أليست شهادة الرجل تعدل ماذا؟ شهادة مرأتين شهادة الرجل تعدل شهادة مرأتين ولما سئل عن نقصان دينها قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي؟ إذا حاضت فإنها تترك ماذا؟ الصلاة وتترك الصيام وهذا من نقصان يعني دين المرأة إلا أن يعني هذا النقصان لا تؤخذ عليه المرأة وفعلا نقصان ولكن لا تؤخذ عليه ماذا المرأة لأن الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا فالحاصل الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر بماذا بنقصان الدين و. الإيمان من الدين كما قلنا إذا فهو نص على أن الدين والإيمان كما يقبل الزيادة فإنه أيضا ماذا يقبل النقصان قال المؤلف بعد أن ذكر حديث ابن عمر قال فهذا دليل على نقصان الإيمان كما شرحنا ذلك ثم قال المؤلف ومثله يعني في الدلالة على ذلك ومثله أوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق إذا فالعبد كلما حسنت أخلاقه كم ماذا إيمانه يقول المؤلف بعد أن خرجه بقوله رواه أحمد وغيره عن أبيه رير قال وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا إذن إذا كان ظاهر الحديث ظاهر الحديث يدل على أن العبد بقدر حسن خلقه يكمل ماذا إيمانه إذا المفهوم الحديث يعني ما يفهم يعني من الحديث يعني دلالة المفهوم يعني مفهوم المخالفة أن من ساء خلقه ماذا نقص إيمانه من ساء خلقه نقص إيمانه إذن هذا هو يعني وجه الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إذا يقول المؤلف وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا فأيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا ثم أيضا مما يؤكد مما يؤكد أن الإيمان يزيد وينقص مما يؤكد أن الإيمان يزيد وينقص ما سبق يعني بيانه وتقريره من أن الأعمال داخلة في مسمى ماذا؟ الإيمان إذن فالإيمان ليس مجرد يعني اعتقاد فقط بل يدخل في الإيمان ماذا؟ الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كل هذه الأعمال القولية إن صح التعبير يعني كلها دخلة في مسمى الإيمان أيضا يدخل في الإيمان ماذا؟ الأعمال الصالح فالصالة من الإيمان والصدق من الإيمان والصيام من الإيمان والعمر من الإيمان إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي تدخل في مسمى الإيمان فإذا كانت الأقوال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان فيلزم من ذلك أن يزيد الإيمان وينقص لأن معنى ذلك أن المسلم كلما كثرت أعماله الصالحة ازداد ماذا إيمانه وكلما قلت أعماله الصالحة نقص ماذا؟ إيمانه إذن فهذا المعنى أيضا يعني يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد ويمقص طيب قال المؤلف بعد ذلك وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد كما هو مذهب من يا جماعة؟ آه آه الكرامية الذين أخرجوا المعتقد من مسمى الإيمان فعندهم الإيمان لا يدخل فيه ماذا المعتقد وهذا المذهب من أغرب ما يكون لأن المعتقد يعني سبحان الله هو الأصل فكيف يعني يخرجونه من مسمى الإيمان طيب إذا يقول المؤلف يعني في الرد على هؤلاء وليس الإيمان قولاً يعني باللسان وعملاً أي بالجوارح دون اعتقاد أي دون اعتقاد القلب يقول لأن هذا إيمان المنافقين يعني لو قلنا بهذا القول لنزم من ذلك أن يكون المنافق مؤمناً المنافق من الذي ينقصه يا جماعة؟ المنافق بلسانه يقول لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين ويصوم معهم يعني يزكي بل ويخرج للجهاد يعني المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون حتى للجهات فبماذا كان كفرهم بماذا بالمعتقد إذا لو قلنا بأن الإيمان هو مجرد يعني قول اللسان وعمل الجوارح والاعتقاد لا يدخل في الإيمان للزم من ذلك أن يكون ماذا المنافق مؤمنا وهذا ناشت في بطلانه ولهذا يقول المؤلف وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافق قال تعالى ومن الناس وهم المنافقون ومن الناس من يقول آمنا يعني يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني في قلوبه إذن فالله تعالى نفى عن هؤلاء المنافقين الإيمان وما هم بمؤمنين لماذا نفى عنهم الإيمان لأنهم لم يكروا بقلوبه بهذا الإيمان ثم قال المؤلف وليس هو والضمير يعود على الإيمان وليس هو مجرد المعرف وهذا فيه رد على من يجمعه على الجهمية لأن الجهم ابن صفوان يقول الإيمان هو مجرد المعرف إذا عرفت بأن لك ربا فأنت مؤمن فيقول المؤلف وليس هو مجرد المعرف لأن هذا إيمان الكافرين والجهدين يعني هناك يعني كفار وهناك كفار يعرفون ماذا أربه ويعتقدون بماذا بوجوده وأنه هو ماذا هو الخالق وهو الرازق كما قال تعالى ولا إن سألته يعني ولا إن سألت الكفار والمشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله إذا هم عرفوا الله واعترفوا بأنه هو الرب فهذ صاروا بذلك مؤمنين طبعا لا ولهذا يقول المؤلف وليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والجحدين قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو قال تعالى وجحدوا به والجحود كما عرفه أهل اللغة الجحود كما عرفه أهل اللغة قالوا هو الإنكار مع العلم هو الإنكار مع العلم هذا هو تعريف الجحود إذن فقوله تعالى وجحدوا بها وجحدوا به يعني جحدوا بماذا بآيات الله جل وعلا جحدوا بآيات الله ويعني براهينه ومعجزاته وغير ذلك بمعنى أنهم عارفوا بأن هذه البراهين تدل على ماذا على يعني على الله جل وعلا وأنه هو المستحق للعبادة ونحو ذلك ولكن مع ذلك ماذا أنكروا ذلك ولم يقروا بذلك ولم يؤمنوا بذلك ولهذا يقال مثلا فلان جحد حق فلان يعني فلان مثلا يعني واحد سلف الآخر مثلا مبلغ من المال فجحده ما معنى جحده يعني هو على علم أن هذا المال ليس من ماله بل هو مال فلان ولكن مع ذلك ينكر يقول لا هذا هو الجحود إذن فالجاحت يعرف الله يعرف الله ولكنه ماذا يجهد وينكر إذن فدلت هذه الآية على أن الكفار يعرفون ربهم ولكن كفروا به ولهذا قال تعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو إذن فلو, كانت أو فلو كان الإيمان مجرد معرفة العبد بربه لكان هؤلاء الكفار مؤمنين لأنهم من أعرف الناس بالله تبارك وتعالى ومع ذلك كفروا به كما سيأتي في الآيات التي تتكلم عن اليهود إذن فهؤلاء عرفوا ولكنهم جهدوا وأنكر فكانوا كفارا ومشركين والعياذ بالله إذن هذا يدل على أن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة ولهذا كما قال بعض أهل العلم لو كان الإيمان مجرد المعرفة لكان إبليس مؤمنا حتى إبليس يكون مؤمن لأن إبليس هل يعرف الله تعالى طبعا هو من أعرف الناس بالله كيف لا وقد عبده يعني مئات سنين وهو يعبد هذا الرب وهذا الإله بل كان يقسم به، ها؟ فبعزتك لا أغويهم أجمعين. يعني يقسم بالله ويعلم بأن الله تعالى يعني له يعني أوصاف الكمال من عزة ونحو ذلك، فبعزتك هكذا يقسم إبليس، فبعزتك لا أغويهم أجمعين. فهل نقول إبليس مؤمن؟ لأنه عرف الله طبعا هذا من أفضل الباطل بلا شك. طيب إذن يقول المؤلف وليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والجهدين قال تعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك يعني لا يعتقدونك ماذا كاذبا فإنهم لا يكذبونك فكفار قريش يعني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والتوحيد يعني لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، هل سبب عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعتقادهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان كاذبا فيما يدعيه من الرسالة وغير ذلك أبدا كيف يتهمونه؟ وهم الذين كانوا يلقبونه بما بالصادق الأمين ولهذا قال تعالى فإنهم لا يكذبونك يعني لا يعتقدون أنك تكذب قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والجحود كما قلنا هو الإنكار بعد ماذا؟ بعد العلم والمعرف وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه وهذه الآية يعني نزلت في اليهود أمثالهم الذين كانوا يعرفون يعني نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم يعني وجدوا ذلك مكتوبا في يعني كتبه كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كانوا يرجون أن يبعث ماذا منهم كانوا يرجون أن يبعث منهم ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ولم يبعث من اليهود كفروا به ماذا حسدا وبغير كفروا به حسدا وبغير ولهذا قال الله تعالى عنهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته كما يعرفون أبناءه وهل نفعتهم هذه المعرفة أبدا لم تنفعهم هذه المعرفة وقال تعالى فلما جاءهم عرفوا كفروا به تأمن جمع الله تبارك وتعالى لهم بين وصفين المعرفة والكفر وهذا يدل على أن المعرفة ليست هي ماذا؟ الإيمان لأنه لو كانت المعرفة هي الإيمان لكان هناك تناقض في الآية فكيف يصفون بالمعرفة التي هي الإيمان ثم يحكم عليهم بالكفر بعد ذلك قال تعالى فلما جاءهم عرفوا تفر به، وقال تعالى وعادن وثمود وقد تبين لكم من سكنه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ما معنى وكانوا مستبصرين؟ أي كانوا يعرفون الحق من الباطل. كانوا مستبصرين يعني يعرفون الحق من الباطل. ولكنهم آثروا الباطل على الحق إذا فأشهد أن هذه الآيات كلها أو أن هذه الآيات كلها يعني تدل على أن الإيمان ليس هو مجرد ماذا المعرف كما يزعمه الجهمية ثم قال المؤلف وليس هو قولا واعتقادا دون عمل وليس هو قولا واعتقادا دون عمل وهذه العبارة يعني أراد المؤلف أن, أن يرد بها على من على المرجئة على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى ماذا الإيمان إذا قال وليس هو قولا واعتقادا دون عمل دون عمل إذا فالمرجئة يقولون بأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط تعتقد بقلبك تقر بقلبك ويعني تقول بلسانك يعني شهادة التوحيد وأما الأعمال الأعمال الصالحة فليست من الإيمان ليست من الإيمان فالصلاة عندهم ليست من الإيمان والزكاة ليست من الإيمان وهكذا, وهكذا. ولكن طبعا لابد من التنبيه ومن بيان الفرق بين يعني عامة المرجئة وبين مرجئة الفقهاء وبين ارجاء يعني بعض الفقهاء فعامة المرجئة يقولون بأن العمل يقولون بأن العمل ليس من الإيمان العمل ليس من الإيمان وهذه الأعمال يعني ليست مؤثرة في حال العبد، بمعنى أن الرجل إذا اعتقد إذا اعتقد وقال بلسانه شهادة التوحيد فيكفيه ذلك، فبعد ذلك الطاعة. يعني لا تزيده ولا تقدمه إلى الأمان والمعصية يعني لا يحاسب عليها ولا يعذب به كما يعني يعبر بأنه لا يضر ماذا مع الإيمان ذم هذا ومعتقده يعني المرجئة عامة المرجئة يقولون الإيمان لا يضر أو لا تضره ماذا الذنوب الإيمان يعني لا تضره ماذا الذنوب فمن اعتقد عندهم وأقر بقلبه بال بالإيمان وتلفظ بشهادة التوحيد فإنه يكون ماذا مؤمنا كامل الإيمان مؤمنا كامل الإيمان ويستحق بذلك دخول الجنة آه ويسلم بذلك ما من دخول النار يسلم من ذلك من دخول النار إذن هذا هو يعني قول عامة الـ الـ المرجع وأما مرجئة فقهاء وهو إرجاء أبي, حنيفة وأصحابه، إرجاء أبي حنيفة وأصحابه فهم يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان العمل لا يدخل في مسمى الإيمان يعني إذا عرفنا الإيمان فلا ندخل في تعريفه ماذا؟ الأعمال نقول الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان يعني اظهار وتلفظ بالشهادتين وأما الأعمال فليست من الإمام ولكن مع ذلك يعتبرون بماذا؟ بالأعمال يقولون العبد إذا عمل صالحا نفعته هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى ويثاب عليها وتكون سببا في دخوله ماذا؟ الجنة وإن عصى الله تبارك وتعالى فإن المعصية تضره فإن المعصية ماذا تضره وتعرضه لدخول النار والعياذ بالله إذا فهم ليس كالمرجئة يعني عامة المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ماذا ذنب لا يعني عند يعني مرجئة الفقهاء يقولون الذنوب تضر العبد الذنوب تضر ماذا العبد إذن هذا هو يعني الفرق بين يعني عامة المرجاء وبين مرجئتي الفقراء ومع ذلك فكلا القولين ليس بصحيح كلا القولين ليس بصحيح بمعنى أن إخراج ال الأعمال من مسمى الإيمان هذا خطأ هذا خطأ بل دلت نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي بل وإجماعه يعني السلف على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان إذا عرف فإنه يعرف بما سبق بيانه. يقال هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فالاعمال تدخل في مسمى الإيمان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وليس هو قولا واعتقادا دون عمل. طيب ما هي الأذلة على أن الأعمال من الإيمان خلافا لكل المرجع قال لأن الله سمى الأعمال إيمانا لأن الله يعني في كتابه سمى الأعمال إيمانا يعني بعض الأعمال سماها الله تبارك وتعالى إيمانا فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ما معنى إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس والدليل على أن المراد بالإيمان في هذه الآية المراد بالإيمان في هذه الآية هو الصلاة ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مات مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت يعني قبل الكعبة رجال رجال قتيل لم ندري ما نقول فيه يعني هناك صحابة هناك صحابة يعني ماتوا أو قتلوا يعني قبل أن ينسخ استقبال بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فقال الصحابة: يعني لا ما ندري الآن ما هو حال هؤلاء الذين ماتوا من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا إلى الكعبة قط بل كل صلاتهم كانت ماذا؟ إلى بيت المقدس. يعني نقول قالوا يعني لا ندري ما مصير هؤلاء عند الله تعالى. قال فأنزل الله فأنزل الله وما كان الله ليضيع صلات أي صلاتكم إلى بيت المقدس إذن فهؤلاء الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس ما كان الله تبارك وتعالى أن يضيع عملهم هذا لأنهم إنما صلوا إلى تلك الجهة بأمر من الله تعالى إذن فكانوا بذلك مطيعين لله جن وعلا ويرى عاصين لكم وروى الترمذي أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قال ابن عباس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إذا فالشاهد من هذه الآية أن الله تعالى سمى الصلاة ماذا؟ إيمانا سمى الصلاة إيمانا فكيف يقال إن الصلاة لا تدخل في مسمى الإيمان والأعمال الصالحة لا تدخل في مسمى الإيمان قال المؤلف بعد ذلك وهو يذكر دليلا آخر على أن الأعمال تدخل في الإيمان قالوا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس أمركم بأربع قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع يعني بأربع خصال الإيمان بالله، الإيمان بالله، يعني أول تلك الخصال الإيمان بالله. قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمسة وأن تعطوا من المغانم الخمس إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أمر وفد عبد القيس أمرهم بماذا بالإيمان ثم فسر لهم هذا الإيمان وفسره كما ترون بماذا بالأعمال الظاهرة فسره بأعمال الظاهر قال أتدرون أو هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة الله لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمسة إذن فدل هذا الحديث أيضا على أن الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وإعطاء الخمس من المغنم كل هذه الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بها هذا المؤلف وويدؤر أيضا دليلا آخر على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان قالوا في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة يعني هذا شك من الراوي قال بضع وسبعون أو بضع وستون إلا أن يعني بعض المحدثين يعني رجح الرواية الأولى على الثانية والصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة قال عليه الصلاة والسلام فأفضلها قول لا إله إلا الله يعني أفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله وهذا قول بماذا؟ باللسان قال وأدناها يعني أدنى وأقل شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق المسلم يجد أذى في طريقه مثلا زجاجا أو نحو ذلك يعني يخاف أن يؤذي الناس فيزيحه ويبعده عن الطريق هذا عمل أو هذا عمل من أعمال جواره تنحية الأذى عن الطريق عده النبي عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان وهذا يدل على أن الأعمال جوارح داخلة في مسمى ماذا الإيمان طيب ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء الذي يجده المسلم يعني في نفسه يعني حياء يعني يردعه ويمنعه يعني من فعل يعني بعض القبائح ونحو ذلك قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان إذا فهذا الحديث يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وإماتة الأذى أو أدناها إماتة الأذى عن الطريق وهذا الحديث يعني جمعت فيه أركان الإيمان الثلاثة إحنا قلنا الإيمان اعتقاد بالقلب وهو من أعمال ماذا؟ الباطن وقول باللسان وعمل بماذا؟ بالجوارح فقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعب أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول ماذا؟ اللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا من عمل ماذا؟ الجوارح ثم قال والحياة هو من أفعال وأعمال ماذا الباطل؟ قال والحياء شعبة من شعب ماذا الإيمان؟ إذن فهذا الحديث يعني جمعت فيه يعني هذه الأركان الثلاثة. إذن فالشاهد أن هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأعمال يعني تدخل في مسمى الإيمان، ومن أراد أن يتوسع من أراد أن يتوسع في الوقوف على نصوص هذه المسألة، فأنصحه بأن يعود إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله المجلد الأول، المجلد الأول من صحيح البخاري في كتاب الإيمان. فإن من مقاصد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الذي عقده في صحيحه وهو كتاب الإيمان كان من مقصده رحمه الله الرد على المرجئة الرد على المرجئة ولهذا نجد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب الإيمان في صحيحه قد عقد عدة أبواب ليستدل بها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان داخلة في مسمى الإيمان ولهذا نجد مثلا في تلك الأبواب قول البخاري رحمه الله باب قيام ليلة القدر من الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان وقيام ليلة القدر هذا عمل أو عمل وقال أيضا باب الجهاد من الإيمان والجهاد عمل وقال أيضا باب تطوع قيام رمضان آه من الإيمان يعني من قام آه رمضان يعني ليالي رمضان يقول هذا من الإيمان وقال أيضا باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان وقال أيضا باب اتباع الجنائز من الإيمان إذن عقدة يعني أبواب كثيرة عقدة يعني أبواب كثيرة من هذا القبيل ليستدل بها على أن الأعمال دخلة في مسمى الإيمان وفي ذلك رد على كل المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان طيب قال المؤلف بعد ذلك وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة قال فمن تركها مطلقا فقد كفر أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي طبعا هذا الكلام يعني ذكره المؤلف يعني, يعني لعدة مقاصد منها منها أن يرد أولا على الخوارج والمعتزلة على الخوارج والمعتزلة إذن فالمؤلف يعني بعد أن رد على يعني أكثر الطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان في تعريف الإيمان رد عليهم المؤلف رحمه الله في الفقرات السابقة أراد مع ذلك أن يرد على طائفة أخرى يعني خالفت أيضا أهل السنة والجماعة في قضية تتعلق بمبحث يعني الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة فالخوارج والمعتزلة باختصار الخوارج والمعتزلة باختصار يوافقون أهل السنة يوافقون أهل السنة في كون الأعمال من الإيمان. فالخوارج المعتزلة يعني يعتقدون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح إذن فهم في هذا يخالفون ماذا أو يوافقون أهل السنة يوافقون ماذا أهل السنة ولكن ولكنهم يخالفون أهل السنة في أمر أخر وهو أنهم يعتقدون بأن من ترك عملا من أعمال أهل الإيمان من ترك عملا من أعمال أهل الإيمان وخاصة يعني ما يتعلق بالفرائض والوجبات فإنه ماذا يكفر بذلك فإنه يكفر بذلك إذن ف يعني المعتزل والخوارج يعتقدون بأن الأعمال من الإيمان كأهل السنة ولكن يرون بأن من ترك الواجبات والفرائض ولو بعضا يعني من ترك الواجبات والفرائض أو وقع في المعاصي والمحرمات فإنه يخرج بذلك من دائرة الإيمان لا يصير ماذا مؤمنا إلا أنهم طبعا اختلفوا هل يسمى بخروجه هذا عن الإيمان هل يسمى بذلك كافرا أم لا طبعا اختلف الخوارج والمعتزل فالخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويصير ماذا كافرا فعندهم مثلا من ترك فرضا من الفروق وقع في معصية وذنب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك فإن ذلك يخرجه من الإيمان هذا ليس بمؤمن وليس بمسلم طيب عند الخوارج يقولون بأنه بخروجه عن الإيمان صار ماذا كافرا صار كافرا وأما عند المعتزلة فيجعلونه كما تعلمون أو يعلم كثير منكم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني على القهب اسمه الله. يعني قالوا هو خرج من الإيمان ولكنه لم يصر ماذا كافرا إذن هو ليس بمؤمن وليس بكافر بل هو في منزلة بين المنزلتين يعني منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر إذن هو خرج من الكفر من الإيمان ولم يدخل ماذا الكفر إذن هو في منزلة بين المنزلتين ولهذا قال لهم بعض أهل العلم أوجدوا لنا مقبرة بين المقبرتين حتى يدفن فيها هذا الشخص إذا هذا الشخص يعني أين يدفن يعني لا يدفن لا في مقبرة المسلمين لأنه ليس مسلما ولا يدفن في مقبرة الكفار أنه ليس كافر إذن هؤلاء؟ قالوا قالوا يعني الآذان ماشي لازم يدن على خمسة وثلاثين يعني لو تأخرنا بقيقة ولا زيش تخيق واش فيه طيب إذن،, إذن قالوا هو ليس بمسلم لأنه خرج من الإيمان والإسلام وليس بكافر هذا هو قول ماذا؟ المعتزين ولكنهم في أحكام الآخرة يتفقون يتفقون بأن هذا الذي خرج من الإيمان بترك فرض أو فعل معصية متفقون بأنه من أهل النار مخلدا فيها. فالخوارج والمعتزلة متفقون على أنه يوم القيامة يكون خالدا مخلدا في نار جهن نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان